اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ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 جَنَّهُدْ خَيْرُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيء أمعسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل ياملوا فسيرا الله عملكم ورسوله والمؤمنون 117. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 118. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والَّذينَ التَّخَدوا مَسجِدَ ظِرارًا وَكُفْرًا وَتَفْريقم بَين المُؤمنينَ وَإصَادَ لِمَن حََابَ اللهَّ رَسُ لَهُ م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 إيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين